وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول, فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق من الصالحين